دخول القبر زيارة وعليك أن تستعد لهذه الزيارة ولذا قال لكم صلوات ربي وسلامه عليه في حيثه الشريف جد بالسفين فإن البحر عميق نعم. وأكثر الزادة فإن طويل نعم. وأخلص العجاء فإن بصير نعم. وخضع عملا فإن العقبة تتأوذي <تصفيق> الله يتعلم عن حال المؤمن عند سكرات الموت وما من سؤال نسأله إلا ونسأل الله أن يوفقنا للإجابة عنه فورا أرد في تفسير قوله تبارك وتعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من الرب كذلك هو الفوز العظيم ورد في تكسيرها معنا جليل وجميل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من السبراق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور معين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ورقاهم عذاب الزحيم ورد في بعض التفاسير أن المؤمن عندما ينام على فراش الموت تخرج روحه وهو في جنة لا يدقون فيها أي في الجنة الموت إلا الموتة الأولى أي التي ذاقوها وهم على الموت إن المتحدث في مقام أمين يعني إذا كان المقام نفسه أمينا فما بالك في من يوجد في هذا المقام المقام نفسه أمين المقام نفسه أمين زي ربنا ما بيقول فهو في عيشة راضية إذا كانت العيشة نفسها راضية فما ذلك بالله عيش فيه يعني العيشة نفسها راضية فما ذلك بمن يعيش بها أعظم رضا القبر داب وكل الناس داخله يا ليت علمي بعد القبر الدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالبت نار هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك اي مدار تختاروا ما للعباد سوى الفردوس ان عملوا وانهروا غفوة فالرب غفاروا سبحانه وتعالى في نعمة الامن في الاسلام الده المقام امين ويقولوا يدعون فيها بكل فاكهة امين سبحان الله المقام امين وهم امنون وهم الفزعا يومئذ امنون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا المكم الذي كنتم تعدوه هذا المؤمن اول ما يعالج ثقرات الموت ده ده ده ده ده ده ده. على الثلاث تبص تلاقي ابواب الجنة فالسحة بما فيها من ثمار ويبسي ان تعلم ان رضوان الله اكبر ان رضوان الله اكبر. شباء التقوى التي يعلمنا ايانا من المؤمنين عليه. هذا ما اصلى عن النبي. هات المقابر ذات يوم. كانت زيارة المقابر تساوي زيارة لمدينة الاخرة <تصفيق> فالعذرة هو العذرة والتربيع النفسية اتيت القبور فناديتها كان الروح القبر مخصوصا حتى ان يأخذه العذرة ان العارف بالله حاتم الاصم وانه كانت نفسي كده الى الدنيا بس لا اكده الدنيا بدأت تلعب على قلبه يأخذ بعضه ويدخل قبرا مهجوها وينام فيه ثم يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت ويخرج من القبر ويقول لنفسه يا حاتم لقد رجعت فاعمل قبل ان تموت لا اله لا إله إلا الله الدرس ده لا إله إلا تربية في لا إله إلا الله مش طغيان والسداد وفسق وبعدين يأتيه الموت ضغط رب ارجعوني لا خلاص يا أيها المسنا أمنوا لا تلهكم أموالكم يا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاصون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدقوا و من الصالحين فيقالوا لهم ولن يؤخر الله لبسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون الله رسول الله والله خبير بما تعملون ولذلك الناس بعد سكرات الموت وزوال الدنيا ثلاثه اقسام واحد يا مسلم لا اله الا الله الله الله الله المثلث اقسام فلولا اذا بلغت الحلق وانتم حينئذ تنظرون ونحن نراكم ولكن لا تقدرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها وليترد على البدعة التي اتبعها بعض أشاق اليهود في بلادنا سفرت في بلادنا وكان اليهود قد اتبعوها في سنة 1936 في ألمانيا ليصرفوا الشعب الألماني عن جده إلى لهو وجاءت الى بلادنا وتبناها بعض ارحاب الاقلام المسمومة. بدأت ايه? تحذير الارواح. يجيب ثبت. اضطني يوقف لنا اكتبي. اضطي الناس بها قال تعالى. ومن الناس من يكتني لهو الحديث. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها فأيك لهم عذاب مهيب واذا تفلى عليهم ويستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أوليه وقت فبتصله بعذاب الأليم اليهودي قططهم والصهيونية تخطط وتبرمج ونحن ننفذ الكورة اللي هي تحولت الى عداوة وبرضاء كالخمر والميسر اذكر الله وعلى الصلاه وعداوه وبغضاء شديده إذا اهلي إذا كسب الاهلي بتتلاقوا قدام في لوحدها اذا كسب مالك الزوج يتلاقوا لوحده اذا الناس ينتساوم تبقى العيشه نكد ومش عارفين الواد لما يبقى ابوه لا اهله وامه يطلع ايه زملكاوي <تصفيق> قالوا ايه قالوا اقتنوا بنواجي الكرة فانها مصايب نس يموت ونس اتخانة ونس, ونس يموت شهداء المباراة شهيد الآخر شهيد الزمالك او شهيد المرفيزي وهكذا ايه انسان بقى بين الكرة وبين ربنا قال انما يقع ان يقع بينكم العداوة طول الضارضاء ويصدقم عن ذكر الله وعن الصلاة فالأنتم وحد الله يا مسلم لا إله إلا الله وعلي ينادي على الأموات في درس النافع السلام عليكم يا أهل القبور إن أموالكم قد قسمت وإن دياركم قد سكنت وإن رساءكم قد تتوجن بغيركم هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم سوف الأسئلة الثلاثة دي أموال قسمت لأن الملة يفارق عتبة البيت وترفرص الروح على نعش الميت وتقول يا أهلي يا أبنائي لا تغرنكم الدنيا كما لعبت بنا نعم فقد جمعت المال من الحرام والحلال وتركته لكم تستمتعون به وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة نعم الأموال قسمت نعم الديار سكنت النساء تزوجت نعم فاضل ايه ماذا بقي؟ سيدنا المنبي يسأل هذا خبر مجنة فما قلت عندكم ثم أنصت قليلا وسأل من قبله وقال لهم الله الذي لا إله غيره لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقال إن خير الزابت يكون أفضل كما فعل سيدنا بكر رضي الله عنه فأبو بكر الحضرته قالت له بنته عائشة يا الله تبارك وتعالى يا أبو أستدعي لك فقالت له بنته فقال قال لك قال لها قال لي انا فعال لما اريد قالت له اشتري لك كثما جديدا قال لها يا عائشة الحي اولى بالجديد من الميت ولكن كفنون ذوبيه قالت له لقد اوشك ان يبلى قال لها وماذا افعل بالجديد في قبري يعني حتى مش عايز يكلف الدوله اجر الطبيب ولا كفن صلى الله عليه وسلم ولا كفن صلى الله كل ده المسلمون به اولى الله الله ادي الاسلام وادي عظمه الاسلام وادي امان يدخل على سيدنا عمر بالليل وهيتحط شمعه فعمر يبادر بالسؤال دي في امر يخصه ام يعم المسلمين تعالوا شوفوا الاسلام وعظمه الاسلام لا تهريب ولا فيه خيانات سرقات انما هو زين نظيف العي واليدين والقدمين نظيف البطن واللسان والفرد لا اله الا الله الله اكبر الروح في علياها ان كانت ملعمه تؤثر على جسد جاي الواحد ما يطلع له جرح بسيط في اصباح وابن يعني تسهد الاسمه كله هشوف لما عمر بيسأل علي بيسأله ليه السؤال ده لان عمرك رايد انت يا علي مع بعض هشوف بقى الشمعة الشمعة اللي تساوي ايه ما تساويش حال قال له ان كان الامر يا عم المسلمين فراقتلوا لها مضاءا الناحية في المسلمين ان كان عمرا انت اطفعت الشمعة حتى لا تعمل مال المسلمين في غير مطادحهم. نعم ما انتم باسم ما اقول منهم انهم يسمعون ولكنهم لا يتكلمون. بل ان احدنا اذا اتى المقارب والقى السلام على اهلها يردون عليه السلام به حتى يقوم من مكانه. ليه? لان الوحف البدن عبارة عن طير في قفة. فاذا ما فارقت البدن شعت وتألقت وتلألأت. وجاد علمها ومعرفتها لانها تركت ذلك القفة الحبيبين. والله يقول لها ارجعي الى ربك. ما انها ايه? من البدن ارجعي. لانها كانت منه وعندما تخرج ترجع اليه. ولا يملك احد ذلك الا خالق الله جل في علاه. نسأل الله ان يجعل خير اعمالنا قواتمها. وخير ايامنا يوم لقائنا. ماذا قال الاماري بعدما خاطب اهل المقابر? إذ الموت هازم اللذات ومفرق الجماعات وميكتم البنين والبنات عوض القبول إنها تذكركم الآخرة ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقادر هل رأيت الأمن والراحة إلا في الحفائر فأشارت فإذا تبعدتم في المحاجر ثم قالت أيها سائل إني لدت أدري. كيف تتاول كل في هذا المكان وثلاثه في بقايا العبد طول جان والتقى العاشق والقاني ثم يفتراق اي يصير الوقت في الارمات محوا يتدري ايا ترو تكلم واخبريني يا رنيم هل طوى احلامك الموت وهل ما من هو الميت من عام ومن مليون عام الله. سبحان الله. صاحب العزة القائمة والمملكة التائمة تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيس الى الفجر تكمن فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت اكثانه وهو لا يدري وكم من زينوها جودها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صغار يرتج في أمرهم وقد أدخلت أدسادهم ظلمة القدر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر سبحان الله الله يشفي كلنا ولا علم شروهومي فصوله جاء فيه المحبه والاخاء عبدالحليم